Fi بضعة سنين لله لمر من قبل و من بعد ويوم إذ يفرح العزيز الرحيم وعده الله لا يخلف الله وعده ولكن en النَّاسِ insanlar yâlem onlar yâlem onlar vâhirenin hayatı dünyada ve onlar âlakirlerinin muafel onlar yâlem onlar vâhirenin hayatı dünyada ve onlar إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون Avelem yürüyor fil arıf, fayın zor. Kifakana acıbete. Olsunlar. Olsunlar. Olsunlar. Olsunlar. Olsunlar. Olsunlar. Olsunlar. Olsunlar. Olsunlar. Olsunlar. Olsunlar. Olsunlar. Olsunlar. رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا كان عاقبة الذين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 Famma ladin âmanu ve amelü sıallihat, fhamfi roudte yipbarud. Vamma ladin kethru ve kethbû bâyatina ve lqa ilaakhirah.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 Yüksüzlerin Allah'ın izniyle yarattığı yaratıkların bir kısmıdır. Yüksüzlerin Allah'ın izniyle yarattığı yaratıkların وَكَذَلِكَ kısmıdır. Yüksüzlerin Allah'ın izniyle yarattığı yaratıkların bir انت بشر تنتشرون ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم ودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألواهكم ''İn فِي ذَلِكَ لآيات للعالمين'' ''Ominayatihi manamukun billayl walnehari'' ''Ominayatihi manamukun billayl walnehir'' ''Ominayatihi manamukun billayl walnehir'' ''İn في ذلك لآيات لقوم يسمعون.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 ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملك من شركاء هل لكم مما ملكت منكم من شركاء في رزقناكم فأنتم فيه سواء, فأنتم فيه سواء يَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ لَا يَأْتِي لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ علم فَمَن يَهْدِ مَن ظَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُ مِن نَاصِرِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَلِيفاً فِطَرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلِيْهَا لَا تَبَدِّي لِخَلْقِ اللَّهِ ذَالِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِن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 فتمتعوا فسوف تعلمون أمن زلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها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 فَاتِذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هم المفلحون وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا موال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولائك هم المضعفون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 وَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يرجعون. قل سيروا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كان عاقبة الذين مِن قَبْلُ كَانَ أكثرهم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 ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد رسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتفير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فيبسطه في السماء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 وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فَانْظُرِ لَا أَثَرِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي لَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَئِنَ ارْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُسْفَرًا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُعَاءَ إِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ''İn تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ Allah الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة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 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثيل ولا إن جئتهن بآية لا يقولن الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبرن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون